بوك تو كوالش أربعة و أربعون أربعة و أربعون <سؤال> شنده <شنشفت> بلائه <الخبرون> بائر جاوا الخروج و مساءن الخروج مساءن اخانكي <أكلك> كنو دسكو آجه؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ نايت كلاب آ체؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا ليلي؟ ايكاني باب آ체؟ هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ আজ সন্ধ্যায় রঙ্গমঞ্চে কি নাটক হচ্ছে সিনেমা হলে কি ছবি হচ্ছে ماذا يوجد, ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما توجد تذاكر للمسرح؟ اكنو هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ فوتبলের টিকেট কি هل ما توجد تذاكر لمباراه كره القدم؟ هل ما توجد تذاكر لمباراه كره القدم؟ আমি সব থেকে পিছনে বসতে চাই আমি মাঝখানে কোথাও বসতে চাই ওরিডুসা ফি ম্যাক্যান ইন ম্যা ফিল أمي شامن بوشت جاي أريد أن أجلس تماماً في الأمام أريد أن أجلس تماماً في الأمام أبني أماك كيكش شو بارش كورت بارين بماذا يمكن أن تنصحني؟ بماذا يمكن أن تنصحني؟ متى يبدا العرض متى يبدا العرض اپനിക്ക് هل يمكنك تدبير تذكرة لي هل يمكنك تدبير تذكره لي এখানে هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ এখানে কাছাকাছি কোনো هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ এখানে কাছাকাছি هل يوجد مسبح مسقوف؟ قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مصقوف قريب من هنا؟